في باب معرفة علامات الإعراب وسبق أن تكلمنا ووقفنا مع قول المصنف رحمه الله للرفع أربع علامات وقلنا في الدرس السابق إن علامات الإعراب تنقسم إلى أصول وهي الحركات الأربع الضمة والفتحة والكسرة والسكون وايضا ما ينوب عن هذه الحركات والذي ينوب عن هذه الحركات تسمى او يسمى فروعا فاخذنا مثلا ما يتعلق بالاصول اخذنا للرفع اربع علامات واما الضمه فتكون علامة للرفع في اربعه مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء ثم أخذنا ايضا بعد هذه العلامة وهي علامة أصلية اليوم نقف ان شاء الله مع الثلاثه الباقية وهي فروع اليوم عندنا الكلام حول الفروع فسبق في الباب السابق وفي الدرس السابق أن قلنا وذكرنا أن الضمة لها فروع ما هي فروع الضمة فروع الضمة ثلاثة الألف والواو والنون كما قلنا إن للفتحة أيضا فروع الفتحة أصل وفروعها كم أربعة الألف والكسرة والياء وحذف, وحذف, وحذف النون. ثم قلنا أيضا الكسرة أصل وفرعها كم اثنان الياء والفتحة. والفتحة ثم قلنا الجزم أصل وفرعه واحد, واحد وهو إيش وهو الحذف. فالأصول إذن أربعة وفرعها كم عشر الأصول كم أربعة وفرعها عشرة. ومواضع الأصول كم أحد عشر موضع ومواضع الفروع كم خمسة عشر موضع والمجموع أربعون هذا تلخيص الدرس السابق الذي سبق في الأسبوع الماضي طبعا هناك بعض توضيحات أغفلناها لانه سبق الكلام عليها وبعضها تركناها إلى المرحلة الثانية إلى المرحلة الثانية واليوم نقف مع ماذا؟ مع العلامات الفرعية والعلامات الفرعية كم هي؟ للضمة ثلاثة إما نبدأ بالألف وإما نبدأ بالوا وإما نبدأ بماذا؟ على كل نبدأ بالوا, نبدأ بالوا. بما أننا تكلمنا على الضمة فنتكلم لأن الضم تعتبر واوا صغرى عند السبوية واوا صغرى عند السبوية والواو تسمى واوا كبرى تسمى واوا كبرى ولذلك المصنف ماذا قال؟ ضم كبرى أو واو كبرى أو لا ضم صغرى تسمى واوا صغرى أما الواو فتسمى واوا كبرى فالآن مع ماذا؟ مع الفرع الأول من الفروع الثلاثة ما هو الواو الواو قال المصنف وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة نحو أبوك وأخوك وحموك وفوك ما لاحظوا معنا نبدأ اليوم بماذا بجمع المذكر السالم نبدأ بالوقت الواو تكون علامة للرفع في موضع ناخذ الموضع الأول الواو إيش جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم اولا ما هو تعريف الجمع الجمع معناه الضم أو مطلق الضم مطلق الضم زيد زيد ضممنا هذه الأسماء حتى أصار واصبح جمعا هذا يقال له من جهه اللغه الجمع معناه الضم او قل مطلق الضم واما قولنا جمع المذكر السالم السالم قد يسال سائل لماذا سمي سالما لسلامه المفرديه لسلامة لسلامه بناء المفرد فيه لسلامه بناء المفرد فيه كما يقول خالد الازهري وغيره مع قطع النظر بزياده الواو والنون في حاله الرفع او بزياده الياء والنون في حالتي النصب والجر في حالتي النصب والجر هذا هو جمع المذكر السالم اذا لهذا السبب سمي سالما لسلامة بناء المفرد فيه مع قطع النظر عن زياده الواو والنون في حالة الرفع وقطع النظر ايضا عن زيادة الياء والنون في حالتي النصب والجر مفهوم طيب الان ما هو جمع المذكر ما هو جمع المذكر السالم طبعا هناك تعارف كثيره ولكن العلماء اختاروا تعريفين اختاروا تعريفين التعريف الاول ان نقول اسم اسم دل على اكثر من اثنين بزياده في اخره الزيدون اسم دل على اكثر من اثنين يعني الزيدون هو هذا جمع وليست تثنيه ولا مفرد فهو دل على اكثر من اثنين بزياده في اخره زياده مربعه الواو والنون في حاله الرفع والياء والنون في حالتي النصري والجذر في حالتين نسول وتعدد التعريف اسم دل على اكثر من اثنين بزياده في آخره صالحين للتجريد وعطف مثله يعني صالحين للتجريد وعطف مثله يعني هذه العباره لا اقف عندها الان وانما تاتيكم في الاسم المثنى او في التثنيه هناك نقف معها إن شاء الله لارتباطها بشروط المثنى صالح للتجريد وعطف مثلي عليه لاحظتم هذا تعريف هذا تعريف معروف اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثلي عليه واضح لكن تعريف المشهور والمتداول بل والذي رجحه خالد الأزهد والذي رجحه حتى ابن مالك بل حتى شراح الفيه ابن مالك رجحوا هذا التعريف ما هو ما جمع بواو ونون في حالة الرفع وبياء ونون في حالتين الجر والمصر في حالتين الجر والمصر لاحظ ما جمع بواو ونون متى؟ في حالة, حالة الرف زيد زيد جمع الزيدون ما جمع بواو ونون في حالة الرف وبياء ونون في حالتين الجر والنصب أو يشتا قلت في حالتين نصر والجر طيب هذا هو جمع المذكار وتعريفه واضح ونظراً لوضوحي اختاره من خالد الأزهر وكذلك بالممالك قسم ماذا قسم جمع المذكر السالم الى قسمين فلذلك إذا, اذا سئلتم الى كم ينقسم جمع المذكر السالم قولوا في الجواب ينقسم الى قسمين ينقسم الى قسمين الى اسم و الى ينقسم الى اسم و طيب إذا عرفنا أن جمع المذكر الثاني ينقص إلى ما ذكر فهل هذه أو هذان القسمان يحتاجان إلى شروط؟ نعم الجواب نعم ماذا يشترط في القسم الأول؟ القسم الأول المربي الاسم. ماذا يشترط به؟ يشترط في الاسم شروط خمسة شروط خمسة والآن قولوا خمسة وهي ستة وبعضهم زاد أكثر لكن حصلوا خمسة ولعلنا إذا حصلنا خمسة نضيف السادس ولعل إن شاء الله في المرحلة أخرى نضيف أكثر من يذكر لنا هذه الشروط الخمسة؟ الجواب الشرط الأول أن يكون علمي لاحظوا أن يكون علما ونقف مع هذه التعالف ومع هذه الشروط عفوا ان يكون علما احتراز المذل من المنكر غير العالم يعني ان يكون معرف، ان يكون علم سمي به ان يكون عالما هذا شرط اول الشرط الثاني لمذكره لأنه لو كان نكره ماذا تجمع وهو اسم نكره تجمع فلان وفلان تجمعهم كان لك بهم سابقه معرفه اذا كيف تجمع من تجهل عينه فاذا لا بد من ماذا من معرفه واذا شئنا نجمع المنكر فلا بد ايش ان نصغره ان نصغره لان التصغير علامه من ماذا من علامات الاسم التي اغفلها بعضهم التصغير والجمع والاسناد والنداء هذه العلامات التي سبقت لهم اذا فنقول شروط خمسة. الشرط الأول أن يكون علماً. الشرط الثاني أن يكون لمذكرين وإلا كان لمؤنث ذاك لا يسمى جمع مذكر سالم بل يسمى جمع مؤنث سالم وجمع مؤنث سالم بالنسبة لجمع مذكر سالم فرع. وليس أصلاً. إنما جمع مذكر سالم أصل. فلذلك ركزوا بهذه الشروط. أن يكون علماً لمذكرين. كيف هو هذا المذكر؟ عاقلين. هذا الشرط الثالث ان يكون علما لمذكر عاقل خالي من تا التاليف خالي من تا التاليف كما هذا اربعه الخامس ان يكون خاليا من التركيب أن يكون خاليا من التركيب هذه شرط اربعه على السريع كما يقولون اجمالا لكن الان ننظر عكس هذا الشرط ان يكون علما ركز معي عثمان ان يكون علما يا ترى هل يجمع الاسم المنكر نحو رجل هل يجمع جمع مذكر سالم الجواب لا يجمع هذا الجمع لماذا لانه غير عالم لانه غير عالم نكر إلا اذا صغير صغير اذا صغير سياتي ان شاء الله رجيليون رجيليون فقالوا هذا يجمع اذا صغر فاذا كان علما يجمع اذا كان ناكره لا, لا يجمع لا يجمع الا اذا صغر, صغر. صغر. واضح صغر. طيب اذا هذا هو قولنا ان يكون علما لذلك قلنا ان يكون علما رجل لا يجمع هذا الجمع هل اذا سئلت هل رجل لا يجمع هذا الجمع الى الابد لا، لا لا الجواب كونه لا يجمع هذا الجمع اذا لم يصغر اما اذا صغر فيجمع هذا الجمع من غير خلاف معتبر من غير خلاف معتبر لاحظتم فاذا ان يكون عالما لمذكر لمذكر لماذا قلنا في الشرط الثاني العلم فهمتم الشرط الاول علم احتراز من ماذا من المركب المنكر لا يجمع لا يجمع الا اذا صغر, إذا صغر. طيب علما لمن لمذكر هل يجمع هذا الجمع نحو زينب لا لا الجواب لا يجمع لماذا لان زينب عالم ولكن لمؤنث فاذا لا يصح ان يجمع هذا الجمع الا اذا كان علما لمذكر اما اذا كان علما لمؤنث فيجمع ماذا يجمع جمع مؤنث سالم ويجمع جمع اخر ربما يجمع جمع تكسير اما جمع مذكر سالم لا يشترط فيه ان يكون عالم لمذكر لاحظ عاقل واضح يعني علم لمؤنث يجمع ولا لا يجمع ها؟ جمع مؤنث سالم ولا يجمع جمع مذكر سالم ونحن نتكلم الان على هذا الجمع هل يجمع هذا الجمع الجواب لا يجمع هذا الجمع هل يجمع نحو لاحق لا يجمع لماذا لأنه غير هذا لا يجمع هذا الجمع لأنه عالم غير لمذكر غير, غير عاقل لاحظوا عالم لمذكر لكنه عاقل. لغير عاقل فإذا اختل شرط اختل ماذا اختل الجمع فلذلك نقول أن يكون علما لمذكر لان اذا قلنا لاحق فانا ذاك يصبحش ان هناك شرطا غير, غير موجود ان هناك شرطا غير موجود ايش هو كونه لمذكر غير عاقل ونحن اشترطنا ان يكون لمذكر عاقل طيب هل يجمع هذا الجمع نحو طلحه لا. وعلم لمذكر لا. عاقل هل لا لا يجمع ولا لا يجمع لا يجمع هذا الجمع لماذا ل لوجود هاء التأنيث في آخره وقد ذكرنا في شروط جمع المذكر السري ان يكون خاليا من ماذا من تاء التأنيث هذه تاء التأنيث اللفظية ولا المعنوية هذه اللفظيه ولكنها معنوية هذه معنوية هذه تاء التأنيث يعني ال الطرح ليس ليس مؤنثا ولكن في تاء التانيث في اسمه تاء التانيث تلفظنا بها ولكن نقول ماذا لا يجمع هذا الجمع لوجود ماذا تاء التانيث فيه طيب وهل يجمع هذا الجمع نحو بعل بكة وهل يجمع نحو باراق نحو وهل يجمع هذا الجمع نحو معدي كريلة الذي لا يجمع الجواب لا يجمع لماذا لا يجمع لانه مركب لانه فرق الحروف المركب الاسنادي فرق الحروف وهناك ايضا بعد الكلمه مركب المزجي مركب المزجي فاذا لا يجمع المركب المزجي ولا المركب الاسنادي ولكن ما رايكم في المركب الاضافي هنا المركب الاضافي فيه خلاف ركزوا معي المركب الاضافي فيه خلاف هناك من قال يجمع ويثنى صدره دون عاجزه مثلا الان عندنا الجمع وسيأتي ايضا في التثنيه انهم قالوا يثنى صدره ولا يثنى عاجزه كما قالوا هنا مثلا غلام زيد زيد اذا كان عنده أكثر من غ غلام عنده عشر ماذا تقول غلام زيد جاء غلام زيد أعرف جاء فعمار من على الفتح غلام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواح نائب عن الضم غلام مضاف زيد مضاف إليه هذا هو الراجح وهناك هذا هو مذهب من مذهب البصريين مذهب البصريين البصريون ماذا قال قالوا يجمع الصدر ويثنى الصدر ويجمع الصدر فقط صدر صدر المركب الاضافي يجمع لا قالوا انه لا يمكن عبد الله لا يمكن تقول عبد الله هنا لا يمكن فلذلك قالوا ايش يجمع الصدر دون العجوز والكوفيون ماذا قالوا يجمع كل من الصدر والعجوز الكوفيون قالوا يجمع كل من الصدر والعجوز والراجح مذهب البصريين والراجح مذهب البصريين فركزوا معي المركب الاضافي يثنى فيه الصدر دون العجز على مذهب البصريين وهو الراجح ويجمع فيه الصدر دون العجوز على مذهب البصريين وهو الراجح وأما الكوفيون فقالوا يثنى ويجمع الصدر والعجز معه ولكن كنا حفظنا بيتا يبين القول الراجح وهو قول من قول البصريين قال وثني وجمع في المضاف الاولي وثني وجمع في المضاف الاولي كعبد شمس وكعبد الاشعال فعندهم أن الذي يثنى والذي يجمع الصدر الأول من المضاف وليس المضاف اليه وثني وجمع في المضاف الأول كعبد شمس وكعبد الاشعر إذن هذا هو ماذا جمع مذكر السالم إذا كان اسما وهذه شروطه وهي خمسة لاحظ اذا لا يمكن أن يجمع هذا الجمع إلا إذا استوفى الشروط الخمسة السابقة أن يكون علماً احفظواها كذا يعني هي فيها منظومة وفيها منصورة لكن احفظها منصورة أولاً أن يكون علماً لمذكر عاقل خالي من تاء التنيف ومن الترك علم أخرجنا النكر لمذكر أخرجنا المؤنث عاقل أخرجنا غير عاقل خالي من تاء التنيف أخرجنا الطلحة وحمزه وما اشواهم خالي من التركيب أخرجنا التركيب المسجي والتركيب الإسنادي وبقي معنا التركيب إيش الإضافي ما الذي يسن ويجمع فيه مم. الصدر الصدر على مذهب من البصريين ويسن ويجمع كل من الصدر والعجوز على مذهب من على مذهب الكوفي كم شرط خمسه خمسه زاد بعضهم شرطا سادسا هو ما هو ما هو الشرط السادس الذي زال؟ لأنه قالوا هناك شرط سادس قالوا الإفراد الإفراد الإفراد إيش معني الإفراد يعني أن يكون مفردا لماذا قلنا الإفراد وهذا الشرط في الحقيقة هو داخل في العالم ولكن لا بأس أن يزاد لأن العالم قد يكون جمعا أه؟ وسمي به. فلذلك قلّبوا من الإفراد. هذا الشرط كم؟ الشرط الثالث إذا قلنا الإفراد، نحترز من فلا يجمعوا هذا الجمع اللي هو إيش هو؟ لاسم المثنى ولا ما ألحق بالمثنى الزيدان جمع زيدان؟ يمكنش. ما ألحق بالمثنى. كلا وكلا وما شابه ذلك يمكن الجمع الجمع المذكر نجمع لا يمكن وهل يجمع الجمع الذي على حد المثنى شنو هو الجمع الذي على حد المثنى جمع المذكر السالي. ولا ما الحق به هل يمكن ان تجمع جمع المذكر لا يمكن ولا الجمع المؤنث ولا ملحقاته اجمع لي جمع مؤنث لا يمكن ولا الجمع المكسر اجمع الجمع قالوا الصحيح إن يقال لابد أن يكون مفرد آه. لابد أن يكون مفرد اذن اذكر الآن هذه الشروط الستة أن يكون علما لمذكر عاقل خال من التانيث ومن التركيب وأن يكون مفرد وأن يكون مفرد لماذا قلنا مفردا لنخرج المثنى وما ألحق به ونخرج الجموع وما ألحق بها بها ونخرج الجموع وما ألحق بها لاحظتم؟ إذن كم شرط الآن؟ ستة إذن حصل معنا الآن شروط ستة هذه الشروط جمعها بعضهم في بيت هذا البيت مفرد من يحفظ هذا البيت يحفظ هذه الشروط ما هو؟ خذ مفردا مذكرا وعقلا وعالما خذ مفردا مذكرا وعاقلا وعالما هذا صدر صدر ذكرنا فيه كم كم شرط أربعة خذ مفردا مذكرا وعاقلا وعالما لاحظتم اعد خذ مفردا مذكرا وعاقلا وعالما غير مركب من التسليم غير مركب من التا سليمة تا يعني ممدودة هكذا يلا من يعيد البيت خذ مفردا مذكرا وعاقلا وعالما غير مركبين من التا سليمة من التا سليمة, من التا سليمة. ها بحذف الامزة من التا سليمة الممدود كأنه قصر نعم يلا عيد البيت خذ مفردًا, خذ مفردا مذكرا مفردًا وعاقلا وعالما غير, غير مركب من التاء سليم إذن عدوا الآن الشروط خذ مفردا, مفردًا مذكرا وعاقلا وعالما غير مركب غير من التاء سليم كم شرط سليم هذه مجموعة في هذا البيت إذن تحفظوا بهذا الشكل ما اظنكم تحفظوا عثمان احفظوا دائما أقول لك وحسنا ما في الصدور وليس ما في السطور ها يعني يسجل للحفظ للحفظ لذلك قلت الأولى بالطالب أن يذكره اولا أن يحفظها هذه الشروط منثوره لأن الحفظ خوان وطبعا لابد أن يسجل في الورق، ولكن لابد أن يحفظ وإذا فر منك تجده وما كتب قر وما حفظ فرق وليس دائما لحظتم طيب اذا الآن ذكرنا أن جمع المذكر سالم ينقسم إلى قسم إلى اسم وصح وذكرنا أن الاسم له شروط ستة وذكرنا هذه الشروط منظومة ومنثورة أن يكون علما لمذكر عاقل الخارج تأتنيه من التركيب وأن يكون مفقرا خذ مفردا وعاقلا وعال خذ مفرداً مذكر وعاقلاً وعالما غير مركب من التسليم بيت واضح وسهل جدا جدا هذا اذا فرغنا الان من الاسم نعطيه مثال اللي هو سوفت في الشروط جاء زيدونا جاء فعل ما من الفتح زيدونا فاعل كيف يكون فاعلنا مرفوع وعلامه رفعه الواو النائب عن الضم وهذا من الفروع ولا من الأصول هذا من الفروع, هذا من الفروع. اول الفروع هذا اول الفروع لماذا للأصل والضمة طيب الواو قلنا هو نائب عن الضمة والنون يقول على عن النون لماذا جي أبيض النون جي وضعني التنوين في الاسم المفرد النون جي عوض وضعني التنوين في الاسم المفرد وما يقال في المرفوع يقال في المنصور وما يقال في المنصور يقال في المجرور لاحظ النون عوض عن التنويم في الاسم المفرد ها؟ ان يكون عالما ثم قلنا ينقسم الى ماذا الى قسمين اسم وصفه فرغنا من الاسم الان مع الصفه هل الصفه يشترط فيها شروط لا. كما قلنا في القسم الاول لا. ام هناك شروط للصفة ولكنها تختلف تختلف عن ماله أي شروط إيه بعضها يختلف وبعضها يتفق فللصفات أو فالصفة شروط أربعة فالصفة شروط أربعة وقد ذكر بعضهم أكثر لكن هذه أهمها أول شرط أن يكون لماذا؟ لا لمضتك غيره أول شرط ان تكون هذه الصفه لمذكر فقط لا. لمذكر فقط ثاني صفات ان تكون لعاقل ان تكون لعاقل ها اتفاق. هنا اتفاق هما مع خالي من تات هنا اتفاق هذه شروط ثلاثه كما تكون في الاسم تكون في الصفه علما هذه خاصه في الاسم في الصفه إنه ليس علم. ماذا نقول الآن تتفق شروط لمذكر عاقل خالي من تاء التانيث خالي من تاء التأنيث إذن هذا ثلاث شروط كما تكون في الاسم تكون فيش في إيش في السفة اذكر لي إيش هي هذه الشروط أن تكون لمذكر عاقل خالي من تاء التانيث الآن الاتفاق طيب ثم يأتي الافتراق يأتي لفترق لا يمتنع مؤنثه من الجمع بالالف والتال هذا خاص بماذا؟ هذا خاص بالمؤنث وليس لماذا؟ للمذكر؟ لا يمتنع مؤنثه من الجمع بالألف وده. ها هذا هو الشرط كم؟ الشرط الرابع واضح ان يكون لمذكرين عاقل خالي من التأنيف لا يمتنع مؤنثه من الجمع بالألف يوتا واضح؟ طيب الآن ننظر إلى هذه الشرط هل يجمع هذا الجمع نحو حائط أم لا يجمع ها؟ لا. ركزوا معي هل يجمع هذا الجمع نحو حائط أم لا يجمع هذا الجمع؟ يجمع. لماذا؟ لا. لماذا لا يجمع هذا الجمع حائض يمتنع لا لان حائض صفه لمؤنث فقط صفه لمؤنث فقط هل يوجد من الرجال من يحير لا الجواب نعم ان كان في زمان لا يوجد من يسمع المؤذن يؤذن الله اكبر الله اكبر لا. ثم يقول أشهد أن لا إلهي الله أشهد أن لا إلهي الله, الله أشهد أن نعمل رسول الله حي على الصلاة فلا يجب لا يخلو إما أن يكون صاحب عذر في بعض حين يكون أمام المسجد وإما يكون حائض وإما يكون حائد, حائد فإذا لاحظتم إذن الحائض صفة من ماذا خاصة بالمؤنث صفة خاصة بالمؤنث ولذلك لا يقال حائضون هل يجمع أم لا يجمع؟ لا يجمع هذا حائض لا يجمع؟ لماذا لا يجمع؟ لأنه صفه خاصة بالمؤنث. خاصة بالمؤنث. فقط لا يوجد من الرجال من يحر إلا ما ذكرت لكم. ها؟ طيب هل يجمع هذا الجمع؟ ركزوا معي هل يجمع هذا الجمع؟ نحو جريح. لا صبور لماذا؟ لانه اشترك فيه المؤنث لأن لا يجمع لماذا؟ لا يجمع هذا الجمع لأن جريح وصبور ماذا؟ مما يشترك فيه المؤنث مما يستوي فيه المذكر والمؤنث, مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. كيف ذلك؟ المرأة. كما تقول رجل جريح تقول امرأة جريح وكما تقول رجل صبور تقول امرأة صبور امرأة صبور بدون طيب هل يجمع هذا الجمع نحو صاهر صاهر أم لا يجمع هذا الجمع ها سعب صبر لماذا لا يجمع عندما تقول لا بين لماذا لا؟ لماذا لا يجمع هذا الجمع خاص بال بالخيل هذه صفه لغير العاقل ولذلك لا يجمع هذا الجمع صفه لغير العاقل صفه لغير العاقل فلذلك اذا قيل لك هل يجمع هذا الجمع قل له لا يجمع هذا الجمع لماذا لان صاهر صفه لغير العاقل واضح طيب هنا تاتي مساله هل يجمع هذا الجمع عندما نقول هذا الجمع اشاره الى القريب اي المشار اليه الجمع المذكر السالم المتكلم والمتحدث عليه معروف فعندما نقول ذكرنا الشروط هل يجمع هذا الجمع نحو علامه هل يجمع هذا الجمع نحو علامه طبعا علامه هذه بالتاء هل يجمع ولا لا يجمع ها مرايه يجمع لماذا لا يجمع لا يجمع هذا الجمع لماذا حينما تقول لا يجمع بين لماذا لا يجمع هذا الجمع علامه لا يجمع هذا الجمع لماذا لوجود التاء لوجود التاء ونحن اشترطنا ان يكون خاليا من التاء هذه التاء ماذا تسمى عنده علامة هذه التاء للمبالغه او للتأكيد خذوا هذه الفائده التاء هنا اما للمبالغه في العلم انه بلغ درجه عاليه في العلم او للتاكيد للتاكيد ولا سيما اذا كان علمه طبعا يقربه الى الله ولا يقربه إلى الصلاة وإلا كان علافة بدل علامة فإذن هذه التاء لماذا؟ للمبالغة وللتأكيد إما أن نقول تاء المبالغة أو نقول تاء التأكيد هل يجمع علامة؟ الجواب لا يجمع لماذا لا يجمع هذا الجنب؟ لماذا لا يجمع هذا الجنب؟ لوجود تاء في آخر لوجود تاء في آخر تاء وهذه تاء كافية. ماذا يقال لها؟ إما, إما للمبالغة وإما للتأكيد. علامة علامة. لأن قلنا خالي من تاء. طيب. هل يجمع هذا الجمع نحو السكران وغضبان؟ لا يجمع. لماذا لا يجمع؟ على لماذا لا يجمع السكران وغضبان الجواب لأن مؤنثهما هكذا قبل لأن مؤنثهما ايش هو مؤنثهما سكره وغضب لأن مؤنثهما اي سكره وغضب لا يجمع بالف ألف و لأن مؤنثهما ما هو مؤنث سكران سب سكرا. صمد سكرا. ما هو مؤنث سكران سكره سكره ما هو مؤنث سكران سكره ما هو مؤنث غضبان غضبان وهل ممكن يجمع بالالف والتاء هذا المؤنث يجمع بالالف والتاء لا. لا يجمع ممكن تقول غضبات سكرات لا. ها لا. لا فهذا مؤنث ماذا مؤنث سكران ومؤنث غضبان لا يجمع بالالف والتاء لكن هل دائما أم هناك هناك قيد يمكن أن نقول محل هذا الشرط يعني الشرط الأخير محل هذا الشرط إذا لم يدل الوصف على التفضيل كأفضل. كأفضل. نعم كأفضل. يعني إذا دل الوصف على التفضيل فيجمع هذا الجمع أم لا يجمع أنا ذات يجمع إذن ممكن أن نقول محل هذا الشرط الذي ذكرنا لكم إذا لم يدل الوصف على التفضيل أما إذا دل الوصف على التفضيل فيجمع ماذا؟ يجمع هذا الجمع يجمع الجمع مذكر السليم أنا ذاك الجواب نعم يجمع جمع مذكر السعيد لاحظت؟ حط؟ لاحظتم؟ فعلة فعلة ها ولذلك نقول أفضل أفضل ماذا نقول؟ الأفضلون الأفضل. لا بد أن ننظر إلى هذا الشرط بقيديه إلى هذا الشرط بقيديه مفهوم؟ نعم. فقلنا سكران وغضبان لا يجمع هذا الجمع لماذا؟ لأن مؤنثهما غضبا وسكراء لا يجمع بألف وتاء ولكن محل هذا الشرط متى؟ إذا لم يدل الوصف على التفضيل اما ان دل على التفضيل فيجمع مفروب. هذا الجنب مفروض طيب هذا فيما يتعلق بشروط جمع المذكر السالم بنوعيه اسما كان او صفه وقد اشار ابن مالك رحمه الله تعالى الى القسمين حيث قال وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالمة سالمة جمع عامر ومذنن، ولاحظوا، وغالب ما يفعل هذا المصنف ابن مالك أنه يشير إلى التقسيم بالمثال، ولهذا لأنه قال تقرب الأقصى بلفظ الموجز، وتبسط البدله بوعد الموجز، منجزي، لاحظ، فاذا يعطي المثال هو وإيش هو تقسيم. فلهذا قال جمع عامر Calvin and They walk with him قاعد وعامر أشار به إلى ماذا؟ أشار به عامل؟ إلى ما إلى إسم ومذنب أشار به إلى ماذا؟ إلى مذني نجمع المذنبون نعم المذنبون طيب أشار به إلى ماذا؟ إلى الصفر <تصفيق> لاحظتم طيب j هذه شروط جمع المذكر الكمّذكر بنوعه وبعضهم بعضهم جمع guessing these شروط عام ونحن ذكرنا بيتا جمعنا فيه شروط الاسم فقط وهناك من جمع الشروط يعني في أبيات وهي قال وارفع بواو وبيجر وانصبا كما قدم مالك هذا الصدر ابن مالك وارفع بواو وبيجر وانصبا سالما جمع في شروط تجتبا وارفع بواو وبيجر وانصبا سالم جمع في شروط تجتبى يعني تختار من عالم أو صفة مذكر من عالم أو صفة مذكر ذي العقل من تاء وتركيب عري لاحظتم من عالم أو صفة مذكر أو صفة مذكر ذي العقل من تاء وتركيب عاري يعني خلي عري خلي ها يلا اذكروا البيتين وبيجر والصبا سالم جمع في شروط تجتبى من عالم أو صفة مذكر ذي العقل من تاء وتركيب عاري ليست كأحمر ولا سكرانا ليست كأحمر ولا سكرانا ليست كأحمر ولا سكرانا ولا صبور كجريح بانا ليست كأحمر ولا سكرانا ولا صبور كجريح بانا هذه هي عدوة الأبيض ارفع بواو وبيجر وانصفاء سالمة في شروط تجتبى من عالم او صفه مذكر ذي العقل لا من, من تاء وتركيب عاري ليست كاحمر ولا سكران ولا صبور كجريح بان هذه هي شروط المذكر السالم مطلقا كيف مطلقا اسما كان أو صفته أما ما الحق بجمع المذكر السالم ملحقات جمع المذكر السالم فمحله إن شاء الله المرحلة الثانية الآن افهموا لي هذه الشروط وفهموا لي التقسيم الثنائي وكفى لاحظتم اذا جاء المذنبون جاء المذنبون هذا جمع مذكر سالي هو من نوع النوع الثاني صفة جاء الزيدون هو إيش من نوع الأول, الأول هو الاسم لاحظتم أينها من باب عامل وأما المذنبون فهذه الصفة هذه الصفة لاحظتم اذا فهي الشروط التي ذكرنا ينبغي أن تحفظ نثرا كما تحفظ نظما والآن أغفلنا ملحقات جمع من الكرسان لأن الكلام عليها طويل وعلى خلاف بين العلماء في عددها ولذلك ذكروا بابها وتركوا الباقيه للقياس لذلك نحن أغفلناها إن شاء الله وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون هذه إن شاء الله في المرحلة الثانية الآن ننتقل إلى الفرع الثاني ما هو الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة فيها كلام طويل. والأسماء الخمسة من الأسماء التي تعرب إعراباً غريباً. التي تعرب إعراباً غريباً. ركزوا مع. تعرب إعراباً خاصاً كما يقول بدلاً غريب نقول تعرب إعراباً خاصاً. كيف هذا الإعراب الذي اللتي... تعرب هذه الأسماء؟ ترفع بالوو. وتنصب بالالف وتخفض وتجر بماذا بالياء هذا اذا اعرابها اعراب <تصفيق> هذه الاسماء خاص ولذلك المالك ماذا قال وارفع بواو وانصبن بالالف وجر بياء او وجر بياء ما من الاسماء أصف ما من الأسماء أصف ثم ذكر من ذاك ذو ان صحبة ابانا والفام حيث الميم من عبان ابو أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أبي وتلييه ينظر وقصره عن النقص هن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن له لليا كجاء أخو أبي كذاك لا هذه أسماء خمسة جمعها ابن مالك في هذه الابيات جمعها ابن مالك في هذه الابيات ولكن هل هناك طريقة سهلة بأن الطلبة دائما يخافون من أسماء الخمسة كما يخافون من جمع المذكار السالي ويخافون من المؤنث من والمؤنث، جمع المؤنث الحمد لله جمع المؤنث مر بسلام ويخافون أيضا من جمع التكسير مر بسلام ويخافون من جمع المذكار السالي مر بسلام سهل جدا جدا جمع المذكار السالي ينقسم إلى قسمين اسم وصفات الاسم واشترت فيه شرط ستة أن يكون عالم للمذكر العاقير الخاري من تأتنية ومن التركب وأن يكون أيضا خاري و الصفة ان يكون المذكر العاقل يعني خلينا نتتنيت لا يمتنعون نثوم الجمع بالالف يده. مفهوم طيب هذا جمع المذكر السالم سهل سهل جدا ذكرنا شروطه وقسمناه الى قسمين الان عندنا الاسماء خمسه هل هناك طريقه سهله يعني ممكن ان نفهم بها الاسماء الخمسه او كل الاسماء الستة او كل الاسماء السبعة أو قل الاسماء الثمانيه الثمانية على قول هناك طريقة؟ نعم ممكن أن نقول لاحظوا ركزوا معي أن نقول الكلام على الأسماء الخمسة فيها من وجوه الخمسه أسماء الخمسة الكلام فيها من وجوه خمسة ها هذا تطابق جيد الأسماء الخمسة الكلام فيها من وجوه خمسة طيب من يذكر هذه الوجوه؟ الجواب الكلام على حقيقتها ثانيا على إعرابها ثالثا على عددها رابعا على أصولها خامسا على معانيها فإذن الكلام على الأسماء الخمسة من خمسة وجوه ها الكلام من خمسة وجهه الوجه الاول الحقيقه والاعراب والعدد والاصول والمعاني اعد الحقيقه والاعراب والعدد والاصول والمعاني واصعب شيء فيها الحقيقه والاعراب مع ان حقيقة أسماء الخمسة هي أطول حقيقة أطول تعريف وأطول حقيقة وأطول كما قلنا في جمع التكسير تقال بأن هذه هذه لعلها أطول من جمع التكسير حقيقة الأسماء الخمسة لعلها أطول من جمع التكسير لكن سبحان الله حقيقه الأسماء الخمسة جمعت الشروط وجمعت الإعراب وجمعت المعنى جمعت الشروط وجمعت الإعراب وجمعت المعاني فلذلك لا تخافوا من هذا التعريف إنما يحتاج إلى قليل من الحفظ ركزوا معي جديد. هناك بعض العلوم تحتاج الى الحفظ أكثر مما تحتاج الى الفهم تحتاج الى أن يعتمد الطالب الحفظة أكثر من ماذا؟ من الفهم هناك بعض العلوم تحتاج إلى أن يعتمد المعنى أكثر من الحفظ وهي علوم الآلة. علوم الآلة كما نقول اما العلوم إما أن تكون علوم معقولات وإما منقولات، إما معقولات وإما منقولات. المعقولات معروفة يعني علوم العقل علوم إيش؟ علوم, علوم الآلة علوم الآلة. يعني كالنحو والصرف والبلاغة بجميع أنواع المعاني والبديع والبيان ثم الاستعارة ثم المنطق على من يقول به ثم أيضا الأصول الفقه ثم يعني هذه كلها إيش؟ علوم تحتاج إلى الفهم أكثر مما تحتاج إلى الحفظ إلا هذه العلوم التي تحتاج إلى الفهم وإلى أن يشغل الإنسان ان يشغل الانسان حاسوبه العقلي هو ماذا تحتاج تحتاج الى حفظ الحقائق والقواعد والضوابط, والضوابط والشروط طبعا يدخل والبقي الاعتماد على الفهم الاعتماد على الفهم وطبعا المتن بالدرجه الاولى ينبغي ان يحفظ الطالب المتن فاذا لم تحفظ المتن ولم تحسن أصول حرمت الوصول فلا بد من حفظ المدر هذه من الأولويات هذه من الأولويات فهنا ركزوا معي مثلا حقيقة الأسماء الخمسة ما هي حقيقة الأسماء الخمسة احفظوها وركزوا في التعريف التعريف إذا حفظته تستخرج منه والشغط. الإعراب والشروط. قالوا هي الأسماء المعتلة الدالة على صحابته لاحظ هذه بداية الحقيقة هي الأسماء المعتلة عندما نقول الأسماء احتراز من أفعال الأفعال ياش أفعال الخمسة هذه أسماء الخمسة وليست أفعال الخمسة المعتلة احترازة من ماذا؟ من غير المعتل صحيح فالصحيح لا يعرب هذا الإعراب هي الأسماء المعتلة الدالة على صحابته صحبة ذو. ذو بمعنى صاحب أو قرابة أخوك وأبوك أو قرابة أو جريحة أو جريحة كما سياتي الهن والحن والحامو من اقاربي الزوج شطار وقيل بالعكس ولكن قد نظر لاحظ ركزوا معي هي الاسماء المعتله الداله على صحابه او قرابه او جريحه وشرط اعرابها بالواو رفعا وشرط اعرابها بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا وبالياء جرا لاحظتم لم نتم التعريف بعد. ما قلنا لكم وانظروا لونفه أملاه. هي الأسماء المعطلة الم... الدالة على صحابة أو قرابة أو جريحة. وشرط إعرابها رفعا جرا. وشرط لاحظ ركزوا. هي الأسماء على صحابة أو قرابة أو جريحة. وشرط إعرابها بالوو رفعا وببال بالالف نصبا وببلا جرا شرط. شرط يعني اذا لم تكن معتله ولم تكن داله على صحابه ولم تكن داله على قرابه ولم تكن داله على جريحه فانما تعرب بالحركات ولا تعرب بالحروف ركزوا معي لاحظتم لا. واضح تعرف سهل فلذلك يستصعبون ماذا يستصعبون الواضح يستصعبون الواضح هي الأسماء اعيد هي الأسماء المعتلة دالة على صحابة أو قرابه أو جريحة وشرط إعرابيا بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا وأن تكون مكبرة لا مصغرة يعني أن تقول أخوك أبوك حموك فوك لا تصغرهم لا تصغرها فإذا صغرتها أعربت ماذا؟ بالحركات وليس إيش؟ بيرحروف. وليس بيرحروف. بالإعراب المعروف لأسماء الخمسة ولا تعربوا بالحرف واضح؟ ما. إيش هو؟ ماذا قلنا؟ وأن تكون مكبرة لا مصغرة وأن تكون مفردة لا مثناة ولا مجموعة وأن تكون مفرده وأن تكون مفردة لا مثناتا ولا مجموعة لاحظتم أنت كتبت التعريف؟ يلا أعيد طيب كل ما تكررون التعريف لعله يترسخ في أذهانكم يلا هي الأسماء المعتلة الدالة على صحابة أو قرابة أو جريحة ونحن كنا حافظناها وجريحة لا بأس أو جريحة وشرط إعرابها بالواو رفعاً وبالالف نصباً وبالياء جرا وأن تكون مكبرة لا مصغرة، وأن تكون مفردة لا مثنية ولا مجموعة، وأن يفارق الميم الفما، وأن يفارق الميم الفما، لا زال التعريف، وأن يفارق الميم الفما، يعني ما تقولش جاء فاموك. لأن ذيك ساعات أعرف تعرب بالحركات جاء فم رأيت فاما مررت بفم هل تعرف أنا ذاك؟ إعراب أسماء الخمسة؟ لا حيث من هو لابد فتقول جاء فوك ورأيت فاك ومررت بفيك يا أبتا ادرك القرب لا طاقة لا طاقة لي لا طاقة لي بفيها لا طاقة لي بفيها غلبني لي فوها أدرك فاها فقال الأصنعي تعجد سمع فتاة جارية صغيرة يعني كان عندها قربة وسقط الماء ثم لعل الحبل تقطع فصارت تنادي أبها يا أبتاه غلبني لي فوها لا طاقة لي بفيها أدري كفاها. وقال عجبت لفصاحتها. يعني رفعت بالواو. غلبني فوها. غلب في عمدني على الفتح إنه الوقاية اللي هي به. فوها هذا فاعل فاعل مرفوع الواو النائب عن الضم فوها مضاف لمضاف لي. مبني على السكون في محل الجر. لا طاقة لي بفيها. لا طاقة لأن فيها للجنس طاقة طاقة اسمها مبني على الفتح. لا طاقة لي جر ب فيها ب فيها بي حفو في مجرور الياء النائب على الكسر فيه مضاف لا مضاف لي والخبر يعني إما أن نقول محيف وإما أن نقول مقدر ها ثم أيضا أدرك فاها أدرك في الأمر مبني على السكون على مدهب السبويه وليس بالزمن على مدهب شيخي الخليل ها ثم في ضمن المستتر وجوبا فانفعول به منصوب الألف النائب عن الفتحة طبعا فمضاف لها مضاف لين من عند في معنى في, معلين في جمعين واضح؟ ما في اشكال فاذا نرجع الى ماذا نرجع الى الحقيقة هي الأسماء المعتلة الدالة على صحابة وقرابة أو جريحة وشرط إعرابية بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا وان تكون مكبره لا مصغره وان تكون مفرده لا مثناه ولا مجموعه و و وان يفارق الميم الفم تكون مضافه وإضافتها لغير ياء المتكلم وان تكون مضافه واضافتها لغير ياء المتكلم طبعا لاحظوا عندما قلنا وان تكون مكبره لا مصغره لانها إذا صغرت تعرب بماذا بالحركات وان تكون مفردة لا مثنات ولا مجموعه ذاك إذا جمعت جمع مذكر سالم فتعرب ماذا تعرب بالواو النائبه على على عن ضماء وبلياء في حالتي النصب والجر وكذلك المثنى تعرب بالالف في حالة الرفع وبلياء والنصف في حالتي الجر والنصب مفهوم طيب وقلنا ايضا أن يفارق الميم الفمه فاذا لم يفارقه اعرب بالحركات وإن تكون مضافه وإضافتها لغير ياء المتكلم فإذا كان أضف إلي ياء المتكلم لا يكون إعرابها بالضم المقدرة على اليمن عمد ولا يشتغل محل بحركة المنسبة لإياء المتكلم واضح؟ واضح؟ بقي لنا فقرة واحدة في ماذا في التعريف في التعريف وأن لا تكون من سوء وأن لا تكون من سوء إلى هنا انتهى التعريف بعضهم يزيد في التعريف ولكن انا حاولت أن التعريف الذي حفظناه الاول هذا التعريف كل واحد يبدا النحو الا ويحفظ هذا التعريف هناك تعريف اخرى ولكن هذا التعريف اجمع واشمل والتعريف ينبغي ان تكون جامعه وشامله والا كان فيها عيب والا كان فيها عيب كما يقول المناطق ها لاحظ اذا عيدوا التعريف الان اعيدوا التعريف مع بعضكم بعضا بالتزام نعم هي الأسماء المعتله الداله على صحابه او قرابه او جريحه وشرط اعراضها بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا وان تكون مكبرة لا مصغره وان تكون مفرده لا مثناه ولا مجموعه وان يفارق البيب الفم وأن, وان تكون مضافة وإضافتها لغير ياء المتكلم وألا لا تكون منسوبة أحسنتم وأن لا تكون طيب هذه لها أسماء الخمسة الآن قلنا بأنها أسماء الخمسة هي الأسماء الخمسة المعتلة وطبعا هناك من سماها الأسماء الست حال نوشان نوشان الأنصاري سماها الأسماء الست إنما أنها ترفع بأنها الست وقال بأنها ترفع بالوا وتنصب بالعرف وتخفض بماذا؟ بالياء ثم ذكر ذو وقال بمعنى صاحب قال بمعنى صاحب ثم ذكر فم وقال إذا فارقته الميم يعني فم فارقته الميم وإلا أعرب بماذا؟ بالحركات ثم ذكر ما يشترط ولكنه لم يذكر ما ذكرنا قال ويشترط أن تكون مضافة لا مفردة وفإن أفردت أعربت بالحركات ما؟ فإن أفردت بالحركات نعم وله اخ إن له أبن إن له أبن من يعلم منكم إن له أبن وله اخ يعني هكذا وله اخ في الآية طبعا دعوه له أخل له جر ومجر هاي نعم أخل مقد وأخل مبتدى مؤخر جميل لماذا مؤخر ماذا أخر من المبتدى معنا الأصل مبتدى لي مبتدى لي يشوف القديم ما لماذا يعني ليس هكذا نكيرة نكيرة ولا يجوز الابتداء بنكيرة ما لم تفيد طبعا الشروط اللي هي معروفة مسورة الابتداء ذكر بعضهم ثلاثين مسورة نو بعضهم أوصلها إلى سبعين مسورة وصالح قالوا ما لم تفيد ما إذا أفيدت خلاص أفادت خلاص طيب له جر ومجرور خبر المحلح وهذا المقدر إما أن يكون السمن وإما أن يكون فعلا ولذلك المملك ماذا قال وأخبروا بضرف أو بحرف جر ناوي معنى كائن, كائن أو استقر كائن أو استقر كائن اسم كائن اسم استقر فعل لاحظ هذا هو اللي كان عندنا الدرس يوم الخميس في طنجة طيب أيضا قال الله عز وجل ان له اذى ان حفتك لمن سني له جرم جمت على الحدوف خبر خبر خبر ان خبر ان خبر ان خبر ان خبر ان خبر ان خبر ان خبر ان خبر في خبر ان فيها ان حفت تؤكدون سبله وجرم هذا اسمها مؤخر لاحظتم ان لو اب كما قال الازوج ايضا بنات وبنات لخي او في قراءه اخرى بنات الاخ وبنات هنا لم تعرب بما عليه اعربت من ولذلك اشترط العلماء لابد من هذه الشروط فاذا اختلت هذه الشروط لا تعربي اعراب الاسماء الخمسه لذلك ذكرنا هذه الشعود كما اشترطوا أيضا في الإضافة أن تكون إضافتها لماذا؟ لغير الياء المتكرئ فإن كانت الياء أعربت بالحركات كيف هي؟ حركات مقدرة, مقدرة. <تصفيق> وأخي هارون إني لا أملك إلا نفسي وأخي لا أملك إلا نفسي وأخي وأخي هارون ما هات اذا هنا اخي ضم مقدر على المقبوله المتكلم مقدر عليه. طيب كذلك اشترط في أن ان تكون ملازمه للاضافه ولكن اضافه لماذا؟ لغير الياء لغير الياء قال بعضهم فلا حاجه لاشتراط في الاضافه فيها علاش قالوا هذا اذا كانت ذو اذا كانت يعني ذو بمعنى ذو الموصوله لان ذو الموصوله تكون ملازمه للواو تلازمها الواو لازمتها الوا. واذا لم تفارق الميم الفم كيف تعراض بالحركات اذن يجب ان تقول فو وفا وفي فو كما قالت الجاريه فو وفا. أدرك فاها غلبني فوها لا طاقه لي بفيها هذه اذا فارقت الميم الفم لاحظتم اذا من يعيد منكم تعريف الاسماء الخمسه انا استطيع ان اذكر لكم تعريفا منظوما هناك تعريف منظوم ولكن هذا المنظور اجمل واشمل طيب اعيد التعريف هي الأسماء المعتلة الدالة على صحابة أو قرابة أو جريحة وشرط إعرابها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا وأن تكون, وأن تكون مكبرة لا مصغرة وأن تكون مفردة لا مثناه ولا مجموعة وأن تكون مضافة وأن يفارق يفارق الميم الفم وأن تكون, تكون مضافة وإضافتها لغيرياء المتكلية وأن لا تكون منسوبة من طيب ممكن أذكر لكم أبياتا منظومة ولا يكفي المنثور؟ لا. لا. لا. لا. ها؟ لأن أخشى أنكم إذا سمعتم الأبيات تغفلون النفر إذا أغفلتم النفر مشكلة وإن كانت الأبيات لم تكن شاملا وجمعة، فهما بيتان، ها نستعناه طيب لا, لا بس، والشرط في إعرابها بما سبق، والشرط في إعرابها إعراب إذا يعود على مذا؟ اسماء الخمسة، والشرط في إعرابها بما سبق إضافة أو إضافة إضافة لغير يائم النطق إضافة لغير يائمن نتق ماذا يعني بيايمن نطق نتق يا المتكلم ياء المتكلم إضافة لغير ياء المتكلمة هو الذي قلنا فيه وأن تكون مضافة وإضافة وراء غيرية المتكلم. المتكلم وكونها مفردة مكبرة وكونها مفردة مكبرة أما إذا كانت أي مع وكونها مفردة مكبرة كجاء جاء أخو أبيك ذا ميس ك جاء أخو أبيك ما دائما هذا كيو طريش كمع بيتني مالك كذا طيب عيدوا البيتين كجاء جاء أخو أبيك ماي صاره أخو أبيك ماي صاره عيد الأبيات والشرط, والشرط في إعرابها بما سبق إضافة لغير يائما النطق وكونها مفردة مكبرة كجاء جاء أخو أبيك ماي صاره اذن بقي الهن اب اخ هم فو ذو كم هي خمسه بقي الهن معلوم انهم قالوا في الهن الافصح حذف اللان يقال هن الافصح حذف اللان فأنا ذاك تعرب بماذا تعرب بالحركات والهان كمن السياسي إن شاء الله عبارة عن ما يستقبح. نقصوا في هذا الأخير أحسن. أنا أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح وصححه جمع من المحدثين قديم الحديث. قال من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهن أبي ولا تكمل. والهن ما يستقبح. ولا تكنوا ما تكملوش قلوا صراحة وهذا صعب يعني إذا كان واحد يدعوك إلى جاهلية أو يدعوك إلى أن تدخل في ما هو جاهلية وعصبية و... فاذا ماذا تقول له قل له كما فعل أبو الدرداء قال لي واحد اذهب وعض أي رأى فالناس نظروا إليه قال بهذا أمرنا أو كما يعني تقول له صراحه دون كنايه ها دون كنايه فعلى كل الحديث الكلام القبيح الكلام القبيح دواء للئام دواء للئام فلذلك قال من تعزى بعزاء الجاهليه فاعدوه بهن ابي يا فلان ينادي على قبيلته واهله أو قبلية الموجودة الآن في تويتر والموجودة أيضا في الفيس وشيء من هذا القبيل وهذا الذي نرى الآن الطعن في حكيم الأمة يعني بالأسف شباب حدثاء عهد بالإسلام ومع ذلك لا يحترمون عالما ولا يحترمون مجاهدا ولا يحترمون كبيرا بالأسف لا ينظرون إلى سابقته في الإسلام ولا ينظرون إلى سابقته في الدين ولا ينظرون إلى جهادي وإلى تضحياتي هؤلاء يعني السيد هو من اجتمعت في هذه الخسار وما هو السيد في نظره سبحان الله تذببه قبل أن يتحصره إيش هذه القلة قلة حياة إيش هذه القحة إيش هذه الفخفخه يعرف قدرك رحم الله امرا عرف قدرك سبحان الله يعني إما أنه قرأ صفحة وصفحة طين لشريط لأحد الغلات وأصبح خلاص يطعن في العلماء والكبار والواحد يسميه إمام ما أدري إيش الضلال بس الله السلامة والعافية فإذا كان أمثال حكيم الأمة من الضلال فأكرم بها ونعم الدلالة ونعمة ضلالة ونعمة الضلالة إذا إلى هذه الدرجة وصلت من القحة وثم البعض يقول لك لا العلم بدليله لا بقائله نعم صحيح العلم بدليله لا بقائله ما الذي ما قال لك ثم البعض يقول لك أيضا حفظ العلم قبل حفظ العالم هذا غير صحيح هذا ليس على إطلاقه فلذلك كثير من الأقلام التي تكتب تكتب كلاما لا يوزن بالفحم لا يحسن مثله الشيطان قال قال الله أنياب أقلامهم ما هذه الكحة علماء مشايخ مجاهدون أئمة يأتي واحد بالأسف لو السل في الاستنجة لا يحسن لو قيل له ما معنى الناج لا يحسن ومع ذلك يتجرى ويكفر بجهل وبغرور ويطعن في العلماء ويطعن في الأئمة حراس العقيدة ويطعن في من جعلوا حياتهم وقفا لله عز وجل بين خندق وخندق ولربنا هؤلاء من فندق إلى فندق والبعض من وراء الشاشة لا يعرفوا شيئا عن الرجل ومع ذلك يطعنون للأسف للأسف والله ما أحوجهم إلى درة عمر. ما احوجهم حتى يتادبوا مع غيرهم كما فعل لما واحد يعني عارض سيدنا عبد الله بن فضربه قال هكذا ينبغي ان تتعلموا كيف يعني تتعاملون مع الكبار كيف تتعاملون مع الكبار اصبح الان هدفهم إسقاط الكبار اسقاط الكبار واصبح الان من يطعن حتى في البخاري من يطعن حتى في الصحابه ولذلك صدقة سيدها ابن القيم رحمه الله عندما قال هدم القمم طريق المختصر لضرب الإسلام هدم القمم وضرب القمم طريق المختصر لضرب الإسلام ضرب القمة ثم بعد ذلك يقول إيش الطالبان إيش هو الطالبان أين الظواهر إيش هو اي عند و... اي ما تريديه يا سبحان الله ايمن ضهري كان يدافع على الدين وانت في صلب أمك امك تعلموا كيف تتادبون مع الكبار تعلموا كيف تتادبون مع الكبار سبحان الله الكبار الواحد كان اذا زاد عليه يوما واحدا لا يتقدم بين يديه انظروا الى الادب هذه هي الادب اذا كانوا في مجلس لا يتكلم اذا كان هناك من هو اعلم منه لا يتكلم ويأتي واحد طفل لأنه لعله يعني يختار ويصطاد ويجمع الكلمات من هنا ومن هناك ليأتي الكتاب كأنه بأسلوب ادبي مع أنه معروف ثم بعد ذلك يطعم في ماذا؟ في الكبار يطعم في الكبار هؤلاء هؤلاء والله كما قال الإمام أحمد هؤلاء وعندما قال لحوم العلماء مسمومه من شمها مرض ومن اكلها مات وكما قال ابن عساكر وغيره لحوم العلماء مسمومه وعاده الله في منتقصيها معلومه وهذه معروفه عند اولي النوها كم واحد كان يطعن في العلماء بكونه كان عند الحكام فابتلاه الله بنفس الشيء فصار يدافعا عن الضلال إذن اتقوا الله في هذه الأمة التكفير أصبح عندكم يا إخوان التكفير أصبح عندكم مجاني التكفير عندكم بدون ضوابط بدون شروط ما هذا؟ هذا من مزالق الأقدام والله لا تدخل الإنسان في الإسلام خير من أن تخرجه بشبه. بشبه. هو دخل الإسلام بيقين كيف تخرجه أنت بشبه؟ واليقين لا يرفع بالشك اليقين لا يرفع بالشك وتأتي أنت وتطعن فيه وتأتي أنت وتطعن فيه لكونه خالفك طيب يا شهر. انظروا إلى الأصل بالله عليك تصور أنت لو تزوجت امراه ثم بعد ذلك ممكن أن تعق أمك الأم هي الأصل لماذا تعق أمك هذه من قلة أدب فأنتم أكلتم اللحم قبل الخبز وليس هذا من عادة السلف السلف كانوا يأكلون الخبز اولا وأنتم قلبتم القضية وما أصرتم في الرمية فاتقوا الله في هذه الامه اتقوا الله, الله عز وجل اللي كان السبب في نشر التكثير بين الناس أن يرد كيده في نحره وهذا معلوم وأنتم كما أقول لكم دائما الدرر السنية والله كنت أبحث مدة وأنا أبحث عليها بل بالآلاف لم تكن تنشر لكن عندما أرادوا كان عندهم فيها مآرب نشروها مجانا قل لهم ينشروا الآن مجموع الفتاوى للشيخ محمد ابراهيم أتحداهم أن ينشروها أنا لا أكسبها ليست عندي في مكتبة وبحثت بحثت وبحثت لكنها غير موجودة منعوها لكن بما أن الضرع الصينية فيها أشياء فيها كلام هنا وهناك ثم معلوم أن الكتاب لا ينبغي أن تاخذ من الحكم بمجرد ما تقرأ صفحة واحدة اقرأ الكتاب من أوله إلى آخره بأجزائه لتستطيع أن تقول الحكم وأن تجمع الحكم فالله المستعان على كل حتى لا نبعد النجعة الشيء بالشيء يذكر وإن كان هذا الاستطراد مفيد لكن أقول قول النبي صلى, صلى الله عليه وسلم أنت عزا بعزا الجاهلية فأعضه بأن أبيه ولا تكلم والله ما احوجهم إلى هذا الأسلوب وما احوجهم إلى أسلوب أبي بكر الصديق أمسس بطر اللات، ما احوجهم إلى هذا الأسلوب فإذا الأب والأخ الحم يجوز فيها النقص والنقص فيها بل هذا كما قال البيت المعروف وأصبح من الأمثال بأبيه اقتدى عادي في الكرم، ومن يشابه اباه فما ظلم ومن يشابه أباه فناظل. على كل نرجع ونقول هذه حقيقة الأسماء الخمسة كم ساعة؟ الآن؟ كم ساعة؟ عارف. ساعة ونص. طيب ما هي شروط الأسماء الخمسة؟ الآن وقفنا مع جمع المذكر السالم، وقفنا مع التقسيم جمع المذكر السالم ومع شروط جمع المذكر السالم وإعرار جمع المذكر السالم معروف. طبعا في حاله الرف حاله النص ستاتيكم ان شاء الله حاله الجرس ستاتيكم ان شاء الله الاسماء الخمسه حقيقتها هذا اصعب ما فيها وواضح ان شاء الله حقيقه الاسماء الخمسه معروف بقي لنا الشروط شروط أسماء الخمسه اذا امعنتم النظر في التعريف هي مستخرجه من ماذا؟ مستخرجه من التعريف ان تكون مضافة لاحظوا ركزوا معه احترز من ماذا احترز بذلك من غير المضاف ان تكون مضافة اما اذا كانت غير مضافه فانها حينئذ ماذا تفعل تعرب بماذا تعرب بالحركه أينها؟ هذا اب ورايت ابا ومررت باب هذا اب ها حرف تنبيه ذا اسم اشاره من السكون السكوت محنف عن المبتدا أبو الخبر ها رأيت أبا فعل وفاعل أبا مفعول به مررت بأب فعل وفاعل بحفو جر أبو المجرور لحظتم يعني إذا كانت غير مضافة تعرب بماذا بالحركات ولا تعرب من الحروف فإذا هذا الشرط الشرط الأول أن تكون مضافة أن تكون مضافة هذا الشرط لاحظ؟ أما إذا كانت غير مضافة كيف تعرب؟ الحركة. تعرب بالحركات نقصد بالحركات ضم الضائرة في آخرها أو الفتح الضائرة في آخرها أو الكسر الضائرة في آخرها من فوق? أن تكون مضار طيب وأن تضاف إلى غير ياء المتكلم وأن تضاف إلى أيغ غير المتكلم لاحظ أو وان تضاف إلى غير ياء المتكلم فإذا أضافة إلى ياء المتكلم هل تعرب إعراب أسماء الخمسة أم تعرب إعراب آخر؟ تعرب اعرابنا اخر ما هو بالحركات هي حركات مقدره ولا لفظيه مقدر. حركات مقدره هذا تلميذ هذا اخي هذا ابي ها هذا أبي رايت ابي مررت بابي تبقى على حال واحد ضم المقدره على ما قلت المتكلم من عنده واشتغل مع المده. ها ثم ابي مضاف لمضاف مفهوم كذلك تقول في حالة الرفع وتقول أيضا في حالة النصب وتقول أيضا في حالة الجذع. فالشرط الأول أن تكون مضافة احتراز من ماذا؟ من غير المضاف. لأن غير المضاف كيف يكون؟ أن يكون معربا بالحركة وأن تكون مضافة إضافة لغير المتكلب. لكن إذا كانت مضافة لين متكلب كيف هي يكون عرابها بالحركات المقدرة وأن تكون مكبرة احتراز من ماذا؟ مصغرة. من مصغرة والخير. لأن إذا صغرت أعربت بالحركات الظاهره لاحظت لاحظت أعربت بالحركات الظاهرة وان تكون مفردة وين تكون مفردة فلا تكون مجموعة ولا مثنى فلا تكون مجموعة ولا مثنى انا ذقت تعرف إعراب الجمع إذا جمعت وتعرب إعراب المثنى إذا ثنيت لاحظتم هذا الإعراب واضح وهذه الشرط واضحة من أين أخذت؟ من التعريف, من التعريف. هناك شرط خاص بل هو ما شرطان شرط خاص أول وشرط خاص ثاني من منكم هذا الشرط الخاص؟ شرط خاص يتعلق بكلمة فم وهو أن يفارق الميم الفم لا, يكون لا تكون الميم في آخر